<تصفيق> <تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجا أسأل دموع العين عن سر البكاء وان الامال اقوى المعاني عن معنى الوفاء يعني الرضا بالله ان حل القضاء وان الفؤاد محلق كالطير في جو السماء عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاح تسري والملائك حولنا طاب المساء